كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل إ ل ي ك م من ربكم ولا تتبعوا من دونه أ و ل ي ا ء قليلا ما تذكرون وكم من ق ر ي ة ن ه ل ك ن ا ه ا فجاءها ب أ س ن ا بياتنا وهم قائلون فما كان دعواهم إ ذ ج ا ء لهم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين فلنسالن الذين ارسل إ ل ي ه م ولنسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين و ا ل و ز ن ي و م ئ ذ ا ل ح ق ف ن ا ب ل ت م و ا ز ي ن ه ف أ و ل ئ ك هم ا ل م ف ل ح و ن و م ن ا ل ا م و ا ز ي ن ه فأولئك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 لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث ش ي ت م ا ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين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 وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل و لكما ان الشيطان لكما عدو مبين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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آ د م قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 ف إ ذ ا جاء اجلهم لا يستاخرون س ا ع ة ولا يستقدمون يا بني آ د م إ م ا ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آ ي ا ت ي فمن اتقى و أ ص ل ح فلا خوف عليهم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 فمن اظلم ممن افترى على الله كذب او كذب ب آ ي ا ت ه اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا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 م ن الجن و ل ن س في ا ل ن ا ر ك ل م س ي للعلوم الاسلاميه ت خ ه ؤ ل ا ء ي ا ل و ا ف آ ت ه م ع ذ ا ب ا ض ع ف ا م ن ا ل ن ا ر ف ا ت ل م عذابا ضعفا من ا ل م و ن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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا ص ح ا ب ا ل ج ن ة موسوعه النابلسي للعلوم ا ر ب الاسلاميه ن ا ل م ا ء الله ا ل م ي ن ونادى أ ص ح ا ب ا ل أ ع ر ا ف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أ ق س م ت م لا ي ن ا ل ه م النابلسي للعلوم ي ك م ل ا أ ن ت تحزنون ن و ا د ى أصحاب ا ل ن ا ر أصحاب ا ل ج ن أنفيض ة ا م ن الماء ي و م ما رزقكم ا ل ل ه ق ا ل و ا إ ن ا ل ل ه حرمهما ع ل ى الاسلاميه ك ف ر اسماء الله م ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا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 ان رحمت الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته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 من رب ا ل ع ا ل م ي ربي ن أبلغكم رسالات و أ ص ح ل ك من وأعلم م الله ما لا تعلمون أ و ع ج ب ت م و ان ج ا ء ت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 قال و م ه إ ن ن ا ك يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين أ ب ل غ ك م رسالات ربي و أ ن ا لكم ناصح امين أ و ع ج ب ت م ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا, صالحوتنا بما تعدنا وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد بلغتكم ر س ا ل ة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين و ل و ط ن ذ قال لقومه أ ت ا ت و ن ا ل ف ا ح ش ة ما سبقكم بها من ح د م ن ا ل ع ا ل م ي ن إنكم ل ا ت و ن ا ل ر ج ا ل ش ه و ة م ن دون ا ل ن س ا ء ب ل أ ن ت م قوم مسرفون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 ولو ان أ ه ل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم دركات من السماء والارض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م فاخذناهم بما كانوا يكسبون َ ف ا م ن َ أ َ ه ْ ل ُ القران َُْ ياتيهم ََُِْ ب َ أ ْ س ن ا بياتا َ وهم َُْ نائمون ََُِ أ َ و َ م ِ ن َ أ َ ه ْ ل ُ القران َُْ ياتيهم ََُِْ ب َ أ ْ س ن ا ضحى ُ وهم َُْ يلعبون َََُْ أ َ ف َ ا م ن و ا مكر َْ الله َِّ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 قال أ ل ق و ا فلما أ ل ق و ا سحروا أ ع ي ن الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن الق عصاك ف إ ذ ا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا ص ا ب ر ي ن و أ ل ق ي ا ل س ح ر ة ساجدين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 وما تنقم ِ منا الا انا منا ب آ ي ا ت ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا َََّ مسلمين َُِِْ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 م ح س ن ة ق ا ل و ا ل ن ا هذه وإن ت ص ب ه م س ي ئ ة يطيروا بموسى ومن م ع ه أ ل ا إ و م ا ل ا س ل ل ه ولكن أكثرهم ا ي ع ل م و ن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 كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين واذا انجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب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 فخذ ما آ ت ي ت ك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا ب أ ح س ن ه ا س أ ر ي ك م دار الفاسقين س أ ص ر ف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل آ ي ة لا يؤمنوا بها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 بعدها و آ م ن و ا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي, وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو ش ي ت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إ ن هي إ ل ا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وانت ولينا فاغفر لنا وارحمنا و أ ن ت خير الغافرين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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوريث والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عليهم إصرهم عنهم الخبائث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 و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى إ ذ استسقاه قومه أ ن ي ض ر ب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا ع ش ر ة عينا قد علم كل أ ن ا س مشردهم وظللنا عليهم الغمام و أ ن ز ل ن ا عليهم المن والسلوى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 واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا ح ط ت و وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ي أ خ ذ و ن عرضها ذ ل د ن ا ويقولون سيغفر لنا ويقولون سيغفر لنا و ا ياتهم عرض مثله ي أ خ ذ و ه أ ل م يؤخذ عليهم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 وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون و إ ذ اخذ ربك من بني آ د م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 كلا ا ع م بل هم أضل أولئك هم أ و ل ئ ك ه م ا ل غ ا ف ل و ن و ل ل ع ل س م ا ء ا ل ح س ن ا د ع و وذروا ه بها ا ل ذ ي يلحدون في ن أ س م ا ئ ه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 واملي لهم ان كيدي متين اولم َ يتفكروا ََََُّ ما َ بصاحبهم َِِِ من ج ن َّ ة ن هو َُ الا َّ نذير َِ مبين ِ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد قترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له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 ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إ ن ن ا إ ل ا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من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 أدعوتموهم أمنتم ص ان م ت و إن الذين تدعون من دون الله عباد ن م ث ا ل ك م فادعوهم فليستجيبوا لكم إ ن كنتم صادقين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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين